بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم قال الشيخ حافظ رحمه الله في سيارة الكلام على ما دعوة تبصل في التوحيد فشرع في ذكر التفصيل في ذلك فدكر جملة من من الايات في شان دعوه ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال وقال تعالى اذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا في قال لي ابي هيا ابه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان بالرحمن عصيا يا ابتي انني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي فبين لي ابي ان الهته لا تسمع ولا تغصي ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر ولا تغني عنه شيئا فتبين بذلك ان عباده مثل هذا جهل ان العباده مثل هذا جهل وضلال ثم بين له ان عنده دواء ذلك الداء والهدى من ذلك الضلال فقالت فقالت عليه عنه اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اخذك صراطا مستقيما وبينا ان فعله ذلك عباده للشيطان موجب لعذاب الرحمن وولايه الشيطان احيابا بالله بذلك قوله تعالى وركر في الكتاب إررهيم إنه كان صديق الصديق عظيم التصديق كثير تصديق إنه كان صديق النبي لكن مرتبة الصديقية لا تنافي مرتبة النبوة بل هي تجميعها تكون معها فهو نبي صديق كذا قال لأبيه يا أبتي وهذا فيه استعمال الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بعلاقه الابوه مما يقتضي المزيد الشفقه والمحبه ومحبه الخير له والحرص على هدايته الى التو استقيم وهذا من اثار الدعوه المهمه في مخاطبه الناس بما يقرب قلوبهم الى الداعي الى الله عز وجل قال يا اباتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فيه البداء بهدم الباطل بهدم الشرك هو هذا تحقيق الشق النفي في شهادة التوحيد جاءت ان لا اله الا الله فهو يبدا بنفي عبادة غير الله كما ان المكان الذي فيه قاذورات ونجاسات لا يمكن ان يبنى فيه وان يؤسس فيه قصر عظيم منيف حتى تنظف هذه القاذورات والنجاسات فبدا بازاله الباطل وهدمه في قلبه حين قال ما تعبد وهذا تفهان غرضه الانكار ولكن اسلوبه ارفق في الانكار لكثير من قوله لا تعبد بدل النهي المباشر وانما بكر ذلك في اسلوب الاستفهام الذي ضربه الانكار ليكون ارفق لابيه واقرب الى دعوته مع كونه ضمنه الحجه على بطلان عباده هذه الالهه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيء وهذا من فسن الاسلوب مع الاختصار البالغ ولكن تضمن اوضح حجه واكمل بينه على بطلان عباده الاوثان قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا مويا تبعني على عباده الرحمن سبحانه وتعالى وهذا تكرير يا ابتي لترقيق قلبه كما ذكرنا مره بعد مرضع اني قد جاءني من العلم من توحيد الله سبحانه وتعالى وجاءه من الوحي الذي صار به نبيا ما لم ياتي اباه هذا دليل على ان الصغير قد يسبق الكبير في العلم ولا يلزم ان يكون الاب اعلم من ابنه بل ربما كان الابن اعلم من ابيه والله عز وجل يؤتي الحكمه من يشاء والامر بالاتباع والوعد عليه بالهدايه لانه لا تتم هدايه الا باتباع الانبياء واهدك صراطا مستويا يعني ابين لك الطريق المستقيم وهذه هداه البيان التي جعلها الله عز وجل الانبياء الرسل كما جعلها لاتباعهم بمعنى انهم يوينون طريق الهدا الذي عليه الادله من كتاب الله ومن وحيه سبحانه وتعالى الى وصوله واما المنفي عن الانبياء والمرسلين والخلق اجمعين فهي هدايه التوفيق والابعاد هدايه التوفيق وخلق الهدى في القلوب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الى ابد لا تعبد الشيطان هذا بيان حقيقه عباده غير الله سبحانه وتعالى اكثر الناس يعرون الشياطين ويكرهونها فيما يزعمون ولكنه في حقيقه الامر يعبدونهم فلا بد ان نبين ما ال او حقيقه او اصل عباده غير الله سبحانه وتعالى وهذا من كمال الحجة وتمامها أن تبين للمدعو حقيقة أمره في أنه يلتزم أمر عدوه وأنه يواري من ناصب نفسه لعدوته على الدوام فكيف تعبده؟ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وإن لم يسمها عبادة فحقيقة الأمر أنها عبادة وهذا يدل على أن العابد لغير الله ولو لم يسمى فعله عباده فانها عباده لان اباهما لم يقل هو ولا قومه يقولون انهم يعبدون الشيطان تصريحا وانما لازم عبادتهم للاوثان التي امر بعبادتها الشيطان هو ان ذلك عباده للشيطان كما قال سبحانه وتعالى الم اخر اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين فقال سبحانه وتعالى ان يدعون من دونه الا انافه وان يدعون الا شيطانا مريدا مع انهم يلعنون الشياطين ولكن حقيقه الامر ان من عبد غير الله فقد اطاع الشيطان في الكفر وهذه الطاعه التامه المطلقه الطاعه المطلوبه للشيطان اعظم مطلوب اريد طاعته في الكفر عباده له وشرك بالله قال ان الشيطان كان للرحمن عصيا وهذا مقتض من مقتضيات الفطره واقتضى لي مقتض من مقتضيات الفطره وهو ان الانسان خلق يميل الى عباده الرحمن ويبتعد عن الاشياء فهو يعلل كيف انه لا تجوز عباده الشيطان لانه كان للرحمن عصيه فكيف يطاع من يعصي الله سبحانه وتعالى فطبيعه الاراده في الميل الى طاعه الرحمن سبحانه وتعالى يا أبت إني أخاط أن يمثك عذابه من الرحمن إني أخاط أن يمثك عذابه من الرحمن بأن كمال الشفقة وليس الداعي إلى الله عز وجل مجرد ملق أو مجرد إنسان يريد هزم خصمه في الحجة مجرد غلبته حتى يكون ثببا لدخوله النعم لا تجعل نياتك في ذلك أنك تريد هزيمة من أمامك وغلبته وإنما أظهر له الشفقة فارغ والخوف عليه وانك تريد به الخير اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي اي قريبا منه وهذا والعياذ بالله عذاب اشد ربما من ما يصيب الانسان من الام البدن من اعذاب البدن اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي ان يقترن بالجثوم بالشياطين وان يكون معه في مثوى واحد وهذا هذا والذي يقول الله من اعظم انواع الشقاق ان اجتماع اهل النار في النار من اسباب عليهم ولا يغفر الله ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبه من ترك الصلاه قال ومن لم يحفظ عليهن لم, لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان وكانوا والقمه مع فرعون وهامان وقارون ولو يمر انظر انظر الى هذا البلاء الفظيع ان يكون الانسان مع هؤلاء الكفره نعم والله إن أن يكون الإنسان للشيطان وليا هذا عذاب هذا بلاء يصيب الإنسان أعظم بلاء أن يقتري من الشياطين وبذلك كيف تساكن قلوب الكفتار الشياطين وشياطين الإنس والجن وترضى بهم وتكون قريبة منهم ذلك والله من أسباب الشقاء في الدنيا فضلا عما يكون من اقتران تام من يوم القيامة نعوذ بالله احسروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا نعبدون من دون الله نهدوهم إلى صلاة الحين أزواجهم يعني أسبههم فكل من كان يعني شبيها في به في عبادة غير الله كان معه يعذب به قال ومن, يع... ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له سيطانا فهو له قريم وإنهم لا صدونهم عن التبيل ويحتبون أنهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المسافين فبئس القرين ونعوذ بالله اذا تمنى ان يبتعد عنه فهذا العذاب يقتضي القرب من الشيطان تارك اماكن الشياطين اماكن يربا عنها اهل الايمان اماكن الشهوات والضلالات وامكن الكفر وعباده غير الله مأوى الشياطين المؤمن لا يحتمل ان يكون مولودا فيها نساء الله العاقبه ونعوذ بالله من اقابه وعذابه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 من فعل ذلك اقول لكم ان كنتم تعلمون اي ان كنتم تعلمون فالتزموا بذلك انما تعبدون من دون الله اوثانا وهي الاصنام وتو ما كان منها منفوتا على صوره او ما كان على غير صوره معجمه وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن اتخذه عابدا وتخلقون اي تصنعون اتكا وهذا الخلق ليس هو الالى الابعاد عدم و انما هو العمل والكذب للانسان ويمكن ان يسمى خلقا بالقرينه فعل الانسان يمكن ان يسمى خلقا بالقرينه وهذه كما تقول هذا كلام مختلق كباطل كذب مختلق يعني اختلقه صاحبه يعني اصنعه وافترىه من عند نفسه ليس له حقيقه هذا كلام يعني فمعنى المختلق والمخلوق واحد فهنا تخلقون افتى اي تصنعون كذبا تسمون الاوثان آلهه ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا من ادله بطلان عباده غير الله قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون فابتغاء الرزق ضمن العباده ولكنه من اعظم يعني ظواهرها في عامه الناس من اعظم بدائلها انه يعبد الله انه يرجو تغي ان الله الرزق والشكر كذلك من عبادة الله فهذا فيه عطف عام على قاس ثم عطف خاص آخر على ذلك العام فابتغاء الرزق لعبادة من عند الله والعبادة هي الاسم الجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه والشكر أيضا عبادة والتذكير باليوم الآخر لأنه قرير الإيمان بالله إليه ترجعون إلى آخر الآيات التي فيها قوله سبحانه وتعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعم بعضكم بعضا وماكوا النار وما لكم من مأسرين أنجاه الله عز ذل من النار وبينا إبراهيم أن حقيقة عبادة غير الله ليست لأن القلوب تقبلها وأن الفطر تستيغها بل إنما تقبلها عبدوا غير الله واتخذوا اوثانا من دون الله لمجرد المعاملات الدنيويه ولمجرد محبه الاهل والاقارب والاباء والامهات وعدم الرغبه في مفارقه المجتمع قال انهم اتخذوا من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ولو تاملت هذا الامر لوجدته لو كذلك والله في كل من يغضوا لله ما عبد غير الله بشبهه اكبر من شبهه انهم وجدوا اباءه على ذلك وانهم يحبون هؤلاء الاباء اكثر من حبهم لله وانهم يكرهون مفارقه ما عليه طوعهم ولذلك قال موده بينكم في الحياه الدنيا اي يحب بعضهم بعضا فيذكر بعضهم لله مراعاه لمن يعد لان اباه او امه سيصيبه كذا وكذا اذا اكلم واذا عاد الله اذا ترك عباده الاوثان والالهه او ترك الدين الباطل قد امر مشهود معروف وقال سبحانه وتعالى فلا تكونوا منيه مما يعبدها اولاء ما يعبدون الا كما يعبدوا اباؤهم من قبل ان التقليد الاعمى هو اعظم شبهه وعبد بها غير الله سبحانه وتعالى ولكن ينقلب الامر عباده تنقلب هذه المحبه الدنيويه المحبه الدنيويه التي كانت ترى في كفرين ثم يلقي عداوة يوم القيامه ثم يوقم فيكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما لكم منا وما لكم من نصير وهكذا في من تابع غيره او اطاع غيره في معصيه الله وفي الكفر بالله وفي الصد عن سبيل الله فانه يكون اكثر تبرئا منه يوم القيامه واشد شيء بعدا عنه ولعنا له وابعدا من رحمه الله سبحانه وتعالى قال وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إذن هذا يهدم رابطة القومية المزعومة لأن إبراهيم تبرى منهم وهم أهله وعشرته وقرابته أبوه وقومه هم هؤلاء الكفار تبرى منهم إبراهيم إنني براء مما تعبدون أي إنني بريء مما تعبدون هذا هدم الشرك هذا تحقيق الكفر للطاروت إلا الذي فطرني أي خلقني على غير مثال الثالث فإنه سيهدي ومن لوازم يعني أو من من, من صفات الله الحق أنه لابد أن يهدي وأن يبين كما ذكرنا ذلك في قوله بقومه لإلا من يهديه ربي إذا كنن من قوم الضالين وهذه كلمه التوحيد انني براء مما تعبدون لا اله الا الذي فطرني الا الله نفي واثبات قال تعالى وجعلها جعلها الله عز وجل لان استمرار الكلمه في قلوب والكره ابناء ابراهيم لا يملكه الا الله وجعلها اي جعلها الله كلمه باقيه في عقب جعله هذه كلمه كريم انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني كلمه لا اله الا الله لا يزال في نفله في عقب به من يقولها كما قاله غيره المستنف لعلهم يرجعون عن عباده غير الله لوجود من يعبد الله سبحانه وتعالى لوجود من يقر بالله اذا ولد من يقول لا اله الا الله لعل من اشرك بالله يرجع لعلهم يرجعون هذا ترجل في حق البشر وقال تعالى عن يوسف في حواره مع صاحبيه في السجن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإتحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي التجن أعرباب متفرقون خير أم الله الواحد القحاو فما تعبدون من دونه الا اسماء تميتوها انت واماؤكم ما انذر الله بها من سلطان الى الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون استغل يوسف صلى الله عليه وسلم حاجته صحبتهم في السجن الى تاويل الرؤيا لدعوته للتوحيد وبدا اولا بريح عن الشرك ولكن في صوره رقيقه واضحه بيينه لكنها تدخل الى القلوب باللين والسهوله المطلوبه فوصفت حل نفسي اني تركت مله قوم ولم يقل تركت مله قوم في بدايه الجمل لان ذلك هو التمهيد المطلوب الذي يفهم منه العموم وان ذلك اي قوم اي قوم كل قوم لا يؤمنون بالله اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله بدلا من ان يواجههم بما ينفر قلوبهم اول مره وهو سوف يوضح الحقيقه الامر لا يحتمل ان يكون هناك مساومه على هذه القضيه او تصويب لملتهم ولكنه يدخلها اولا ضمن العموم ثم بعد ذلك يخصص اذا قابلت القلوب واستجابت وظهر على الوجوه علامات القبول لذلك قال عقبها في بيان انهم هم المقصودون قال لا تعبدون من دون الله الا اسماء أن تميتوها انتم واعبدوا الله الوضوء مطلوب ولكن هذا التقدي من احطن ما يكون اني تركت من تقوى الله يؤمن بالله وهم بالاخره هم كافرون الركنان الاساسيان في دعوه الانبياء وهو الايمان بالله واليوم الاخر واليوم الاخر الذي هو اعظم وحضه تطارد بها القلوب وخصوصا من كانوا من اهل الشهوات المغرقه أما كان صاحبات استجن من أهل حاشية الملوك ونحو ذلك ممن لا هم لهم إلا الشهوات فالتذكير بالآخرة من أعظم ما ينفع في بيث هذا المقام وكما ذكرنا قال إني تركت ملة قوم لا يؤنون بالله وفي الحقيقة هدم للشرك وتبرؤ منه وبيان بطلانه واتبعت ملة آباء إبراهيم وإبراهيم وإبحاغ وإحفوره فهذه ليست بديانة محدثة هذا الدين ليس بديين محدث بل دينه هو الدين القويم القديم الذي كان عليه اشرف خلق الله سبحانه وتعالى تنحظ في هذا الاعتزاز بآبائه الموحدين واتبعت ملة آبائي ابراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشتك بالله شيئ ما كان ينبغي لنا ذلك وما ينبغي للناس وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن لم يعبدنا بغيره هذا شرف للإنسان أعظم شرف هو الشرف الحقيقي أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون عبدا له دون من سواه أكثر الناس فرض الله وأكثر الناس لا يدركون هذا الفضل ولا يشكرون نعمة الله لأنه لم يفرض عليهم أن يتعمدوا لعيد الله بل لم يجوز لهم ذلك ولم يقبل من أحد ذلك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرونه لا يشكرون الله بان الله لان كرمهم وجعلهم يعبدونه وحده ولم يأمرهم بالضلال يا رب سبحانه وتعالى ولم يأمرهم بان يشركوا به والعيا بالله من ذلك ذلك فضله ان منن علينا بالتوحيد وحرم علينا الشرك اكثر الناس لا يشكرون فاتركون التوحيد او يقعون في الشرك ثم عقد المقارنه بين ما يعبدونه من ارباب وبين سلطه الرب المستحق للعباده يا صاحبه يسترجى ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها اخترعتموها سميتموها الهه انتم وآباؤكم كما ذكرنا انتقل الى المواجهه بعد ان بين حقيقه الامر على الاجمال في العموم وهو ان مله هؤلاء القوم لا تصل وهذا مشرك وقرر التوحيد ام الله الواحد القهار صرح بانهم بان قومهم قوم وقومهم يعبدون غير الله فهي مجرد اسماء سميت الهه بالباطل ما انزل الله بها من سلطان من حجه ابن الحكم الا لله فهذا الحكم الصرعي الديني وكذلك الحكم القدري الكوني فهو لله وحده ولكن المطام اقرب هنا في بيان توحيد الالهيه انه على الحكم الشرعي الديني فالله عز وجل الذي يحكم لا يلوز التحاكم إلى غيره وهذا هو الذي أمر الله به أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فحكمه عز وجل أن لا يعبد غيره سبحانه وتعالى وأمر بذلك عز وجل والتحاكم إلى شرعه لازم ولا يلوز أن يكون الحكم لغيره أبدا ان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم المستقيم العدل الذي لا اعوجاج فيه ولا ظلم ولكن اكثر الناس لا يعلمون كرر امر الاكثريه لان لانها كما ذكرنا اكبر شبهه تقع لدينا ان اكثر الناس على غير ما انتم عليه ان وجدنا ابا انا على امه ان المجتمع الذي نعيش فيه اكثره ليس كذلك فلذا عال جهدي القضية لأن ذلك لا يقضي صحة منهم عليه لأن كثرتهم لا تقضي صحة منهم عليه أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يعلمون فلا تقترض الكثرة يقول وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين نذروا حديث لا علمهم إلا الله قال في ذلك ما قد كذبنا نحذرون فبين يعني يعني نكتب النبي صلى الله عليه وسلم ملؤ الى عدنان واما بعد ذلك فلا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى كم من سنين مر بين هؤلاء الاقوام وبين اهل موسى الله اعلم ولذلك نقول ان ذكر النسل الى ادم كلام من كلام أهل الكتاب بلا دليل والقرآن يبين بطلن ذلك والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله وهذا إما من خطاب موسى صلى الله عليه وسلم لقومه أو خطاب مستعنف من كلام الله عز وجل لمسيك قريش معاصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكمهم كل من يأتي بعدهم ولا يختلف المعنى في حقيقة المقصود بين التفسيرين قال تعالى جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم اما اشاروا اليهم على افواه انفسهم ان يثبتوا او ردوا ايديهم في افواه الرسل محاولين اسكات الرسل او وضعوا ايديهم على افواه تعظيما لما يقولون يعني ما هذا الكلام الذي تقولون تكذيبا لهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به يا رسول الله وقدموا الكفر رغم انه في شك والذي في شك يجب عليه البحث ولكنها والعاذ بالله حدة مغطرين سبهة مغطرين وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسلهم أفل الله شك فاطر استماوات والأرض أفي وحدانية الله شك أو أفي ولود الله شك والأول أصح لأن معظم الأمم لم تكن تنكر ولود الله وإنما تنكر وحدانيته في إلهيته وربوبيته قالت رسلهم أفي الله شك فاطر استماوات والأرض أهل توحيد ربوبيا ان الله خالقهم وعلاهم مثال ثابت وهذا في دلاله الربوبيه على توحيد الربوبيه يدعوكم ليؤخر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى تحليم الرب سبحانه وتعالى للخلق يدعوكم ليؤخر لكم من ذنوبكم ترغيب ويؤخركم الى اجل مسمى وهو تاخير اذا امن وهو تاخير مشروط وهذا التاخير المذكور هنا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى اذا جاء اجلهم لا يتاخرون تاعه ولا يتقدمون فان الله عليم ما لم يكن لو كان كيف يكون هذا التاخير تاخير نسبي بالنسبه الى ما كان يمكن ان يقع لو لم يؤمنوا بل الحقيقه ان هذا الذي قد وقع انهم لم يؤمنوا وهل لو امنوا لاخرهم الله الى اجر ويكون الاجل مسمى عنده سبحانه وتعالى فهذا الأجل الذي لم يؤخروا إليه وعدوا بالتأخير إليه لو آمنوا هو مما علمه الله لو كان كيف يكون مما علم الله كيف يكون لو كان وهو لم يقع ولكن كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه لو آمنوا لمدى الله في أعماله وهذا حقيقي نثبي تأخير حقيقي نثبي فأما إذا جاء جنهم المكتوب في اللوح المحفوظ لا يستأخذ نتاعه ولا تقدمون هذا الذي جف القلم على علم الله لا تبديل فيه ولا تاخير ولا تقديم ولا تغيير قالوا ان انتم الا بشر مثلنا شبه العجيب وقال الدع الرسل انهم ليسوا بشرا لكن تلمسون ورائها امرا حكما الذي في قلوبهم قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا سبحان الله شبهه واحده بخ انت تخالفون المجتمع تخالفون التقاليد الموروثه تخالفون ما كان عليه دين الاباء والاجداد اترغبوا عملك عبد المطلق كما كما اقوى ضدها فاحتجوا عليهم بما هو ناضج من حكم قلوبهم على الرسول وطلب المعجزات واحتجوا عليهم كما كما لانهم خالفوا العادات والتقاليد فطلبوا المعجزات فاتونا بسلطان مبين تعنا الحده المبينه قد اذا والسلطان قد كام ولكنهم يطيرون معارضات اقتراحيه يختلفون معارضات ولو نزلت لما امن كما فعل قوم صالح قالت له رسلهم اننا الا بشر مثلكم اي ما نحن الا بشر نعم تقرون بهذا هذا امر لا يرد ليس كل يعني قول يقولون انتصار لابد ان يعارض يعني ضد يعني مش موقف ان يعارض ازاي المعارضه لا المعارض لازم تقول كل حاجه غلط لا قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم حق ولكن الله يمن على من يشاء من عباره نحن عبيد ولكن من الله علينا بالنبوة والرطاء وذكر منا في الله ومن أسبابه معالجة داء الحكد أن الله الذي تفضل سبحانه وتعالى ليس أعطاؤنا راجع لنا ليس ما أعطينا اكتبناه بجهودنا بل هو منة الله فلماذا تعترضون على ربكم في أعطائه وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان اي بمعذبه بحده بمعذبه الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون او بالتوكل على الله وامبروا انفسهم واتباعهم ومن ياتي بعد ذلك من المؤمنين امرا العقول في التوكل على الله وعلى الله وحده ولذا قدم الجر والمجرور فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سؤلنا ولا نصبر على ما آذيتونا توكلوا على الله وانتقلت المساله من مساله المواجهه بالحجه الى مرحله الاذا ولذلك كيف واجه الرسل ذلك الامر بالصد ولا نصبر على ما اذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال الذين كفروا لرسلهم اخرجنكم من ارضنا اولى تعودون في ملتنا بدا هناك محاوله جديده ليست فقط الاذا لَبُدَّ مِنْ أَمْرٍ يَزْدَثُّ الدَّعْوَةُ تَمَا يَظُنُّونَ مِنْ جُذُورِهَا الطَّرْدَ وَالإِبْعَادَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَتَرَى الْغُرُورَ فِي قَوْلِهِم أَوْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا من... تَعُودُونَ فِي مِلَّتِنَا وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رُسُلَنَا وَخَلًّانَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أرضنا يزعمون أنها أرضهم ملكٌ لهم من أين صنعوها في أي مكانٍ اختراعوها إنما هم وَرَدُوا وَنُفُوا لِيَعِيشُونَ عَلَيْهَا وَلَكِنَّهُ الِامْتِلاءُ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ديورات الارض منشا ينتحر عباده المؤمنين فقال الذين كفروا برسولهم لو خرجنكم من ارضنا او لتعودوا من هفيلتنا لابد ان تتكلموا بلساننا وتقولوا كلامنا فالحق اليهم ربهم لكننا الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتحوا اي طلبه بصر الفتح فصاب كل جبان عدي يقول ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصد فأما نبينا محمد صلى الله عليه وسيرته في قوم وصبره على أباه وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته بشأن أجل فالفصد العظيم الأهمية في بني العظيم يقول يقول وهو الذي به الاله ارسل رسله يدعون اليه اولا وانزل كتابه التبيانا من اجله وفرق الفرقان يقول انزل الله عبر الكتاب اثبت جنت بكل كتاب انزل الله عبد جل على رسله اشره الاربعه وهي التورات وعلى موسى موعظه وتفصيلا لكل شيء والانجيل على عيسى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين عليه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت أو معه الجبال ثبحت معه الجبال والطيت والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليها إي رقيبة وركب الله عجل صخف إبراهيم أو موسى هل صخف موسى فيها شيء آخر غير التوراة محتمل ومحتمل أن تكون كما كتبت في الألواح كتبت في الصخف وأما صخف إبراهيم فهي نص الآية في أنه كتاب نزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام والتبيانة من عطف التشكير الكتاب هو التبيانة الذي هو أعمل منه فقط الانتبيان البيان يعني منه المتعبد بتلاوته والعمل, والعمل به وهو الكتاب ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناه من أجله أي من أجل التوحيد وفرق الفرقان إذا يقول تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيله يعاد الاستدلال بهذا وفرق الفرقان فرقناه لتقراه علمه او يعني نزله من الجمل على 23 تنفه الله على علم والقران تمنه الله فرقانا لانه يفرق بين الحق والباطل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين يرا يقول وسنذكر ان شاء الله اصل عبده اصناما وغيرها في فصل بين ضد التوحيد وشرك التوحيد يقول وكلف الله الرسول المختار محمد صلى الله عليه وسلم قتال من عنه تولى وابا حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجل وجله وهكذا امته قد كلفت بينا وفي نص الكتاب وصف كلف الله تعالى اي امر امر افتراض الرسول المجدبى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قتال نقول كلف حسان وكلف الله الله الرسول قتال من عنه بل غاي التوحيد تولى وابى أي اعرض وامتنع حتى حتى دي غير ابتداء حتى يكون الدين خالصا له اي لله عذرا سرا وجهرا لا معارضه له ولا مساق دقه وجله اي دقه وجله اي قليل العباده وكثيرها وصغيرها وكبيرها اذا غايه الجهاد نشر التوحيد ليت كما يظن بعض الجهله ان غايه الجهاد هو مجرد وبقع من الارض يظهر عليها اهل الاتباع وانما غايه الجهاد ابطال الشرك من الارض كلها واقامه توحيد الله في عباد الله فالارض ارضه عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي يملكها والناس ملكهم فيها حاليا فمن اين لهم ان يفرضوا على قطعه من الارض ايا ما كانت شركه وضلالهم ويقولون هذا حقنا وقد ورثناه عن ابائنا واجدادنا لا والله ان الارض لله يورفها من يشاء من عباده فالارض لله سبحانه والعباد عباده هم خلقوا سبحانه خلقهم وحده عز وجل لم يشركوا لم يشركوا في خلقهم احد اثبات فكيف يمكن ان يعلو ظهر هذه الارض دين سواديني عز وجل اذا اراد المشركون ان يعبدوا غير الله فليكن ذلك تحت بعد قضائهم وضغارهم لدين الله قال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واظلموا على المؤمنين فلم يذكر جنسا معينا او لم يقل جاهد المعتدين فقط انما قال جاهد الكفار والمنافقين وجihad الكفار اخصه باليد والمال والنفس وجihad المنافقين اخصه باللسان كلمه اخصت مش معناه ان هو لا يجاهد الكفار باللسان مثلا او لا يجاهد المنافقين بالنفس والمال بل إذا أظهر المنافقون نفاقهم فأظهروا كفرا أو لدة أو حتى امتناعا من شريعة مشراء الثامن ظاهرة متوكرة لوجب إذالهم حتى يكون الدين كله لله ويجهدون أن يكثر باللسان لإقامة القجز وإذالة الصبهات التي يعترضون بها على الدين وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نتك وحرر المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسهم واشد تنكيلا وعسى من الله عز وجل واجبا لو حرض المؤمنون فان الله عز جل يكف بأس الذين كفروا وليس معنى الآية انه يقاتل وحده وانما بين انه لا يكلف الا نفسه فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا الى نفقتك ليس فيه انه يخرج للقتال منفردا بل لم يفعل صلى الله عليه وسلم وعندما كان بمكة وإنما لابد من أن توجد طائفة قادرة على يعني أمر القتال وتخليط النصر بإذن الله وإن كانت أقل عددا وعدا لكن لابد من نجود طائفة ولذلك لما امتنع بني إسرائيل من القتال مع موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاتحين ولم ينطلق ويقتل هو, هو وأخوه ولا مع الرجلين الذين أنعم الله عليهم لابد من نجود طائفة تصطحوا لي القتال وإلا القتال فان الامر يؤدي الى استصام ولكن لا يكلف الانسان الا نفسه فلو انه حث وحرض على الالتزام الدين وعلى الالتزام اوامر الله بالقتال ولكنه لم يستجب له فلا اثم عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين قاتلوا قاتلوا المشركين والكفار من جميع الانواع حتى لا تكون فتنه تكون هنا تامه بمعنى انه هي اللي تامه مش فيها ناقص بياخذ مبتدا وخبر تكون بمعنى توجد كان الله ولم يكن شيء ناوجد يعني كان سبحانه وتعالى له صفه الوجود فقادر حتى لا تكون فتنه اي حتى لا توجد فتنه اي حتى لا تبقى فتنه وفتنه كما قال امام احمد الشد وكذا قال مجاهد قبله حتى لا يولد شر مع ذلك أن القتال مستمر في الأرض كلها حتى لا يبقى شرك ظاهر وهذا إلى زمن المتيح صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن القتال مستمر إلى زمن المتيح صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل فأنه في زمنه لن يكون هناك شرك لا ظاهر ولا باط نعي راط نقصد بذلك أنه خاضر الإسلام يقر صاحبه بالجزية فإنه إلى نظر موريما حكما عدلا وإماما مفسطا فيحسر الصريب وقصر اسم الدير قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الجنة أي لا يقبلها عند ذلك يؤمن أهل الكتاب من بقي منهم لأن الملاحمة الكبرى تكون قد أخذت معظمهم للنصارى قبلا ظهور الدجال ومع اليهود بعد مقتله والله على وعلم إذن الجهاد والقتال لا يتوقف إلى يوم القيامة الى قبيل القيامه الى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم عندما لا تكون في الارض مله اخرى غير مله الاسلام وفي ما قبل ذلك يقاتلون حتى لا يبقى شرك ظاهر لابد ان يكون الشرك مغلوبا ولا بد ان تكون المله الاخرى كلها خاضعه صاغره للاسلام ويكون الدين لله اي يخلص الدين والعباده لله وحده فإذا غلب غير الله في جزء من الارض وجب على امه الاسلام ككل ان تقاتل حتى يكون الدين والعباده لله وحده لا شريك له فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالم هذا شرف الامه الاسلاميه اصطيفت به على الامم السابقه فان بني اسرائيل امروا بان يدخلوا بيت المقدس يحذروه من المشركين ولكن امرت امه الاسلام ان تحرر الارض كلها هذا شرف عظيم شرف الله به امه الاسلام انها تنشر دين الله في ارض الارض كلها وتنقي البشريه المسكينه الضائعه التائهه من براثن الشياطين واولاد اولياء الشياطين الذين يجعلونهم في حياه اسوا من حياه البهائم ولا يرضى الله والله نظرات يعني بسيطه بل مجرد سماع ما يقودون به العالم الى الهاويه الحقيقه في الصد عن سبيل الله وتشويه صوره حياه الانسان كلها وتشلس صورة الدين الحق لكي يبقى الناس كقطيع الأغنام الذي يساق إلى مدى بئه والعبه لله وإلى النار أعمى أصم أبكم يساق سوطا تسوق الشياطين إلى حفر النيران أي ظلم للبشرية حتى يقال ذأوه في حرية والله هذه ما هي حرية بل هي أبودية حذرة نجثة لأهواء وشهوات حقيرة الرحمه تقضي والله قاضي هذه السعود التادره في غيها ولكن سبحان الله الصراع الذي يجري بين الحق والباطل صراع قديم مستمر قدر الله على ضرر ان يكون ان تكون فيه الايام ودوانا ولكن الرحمه العامه بالبشريه ان يلهد اهل الاسلام تظن الناس ان الجهاد قطوه وبالتالي فهم يتبرؤون من ان يكون المسلمون يبتغون شيئا غير تحرير ارضهم اي قتوه اسد من هذا انك تريد تحرير قطعه من الارض وتترك ملايين البشر الاف الملايين من البشر يهلكون في اثر عن وهم ولا دون اليس هؤلاء ابناء جنسك ايها الانثى تريد ان يعرفوا الخير هم عمو بالفعل وغطيت ابصارهم ولا يغدو بالله حتى يروا الحق باطنا الباطن حقه وهؤلاء والله اكثرهم لا يرون الحق الا اذا انتصروا الا اذا غلب ولذلك قضيه الجهاد في الاسلام علاقه مرتبطه ارتباطا اساسيا بقضيه التوحيد ودعوه ونشر دعوه في التوحيد في الارض وهذا الامر اكثر ناس في غفله عنه ولذا كانها مثبته للمسلمين انهم جاهدوا وخرجوا خارج جزيره العرب ونشروا هذا الدين لحد التجي كما قالوا فانبري من يقول لهم ان الاسلام لم ينتشر لحد السيف لدعم ان الاسلام لا يعرف الا حرب دفاعيه وانه لم يقاتل الا من اجل دفاعنا الارض والوطن وللدفاع عن الدين على استحياء بعد ذلك وان المسلمين الاصل في علاقتهم مع غيرهم السلم وبراعه يعني الانسجون الداخليه مثلا للدول الاخرى والحالات هذا كلام عجيب كيف ذلك والله قسوه بمن لم يعني يتمعم في كتاب الله عز وجل ما لا في الوضوح والمذاهب لا تختلف يعني ليس هناك اختلاف لا في مذاهب العلماء الاربعه وغير الاربعه في ان كتاب القفار حتى يعطل جزيه عربه وصلون او خروج الاثلام وهذا الدخول في الاثلام يعني الدخول تحت سلطانه الاثلام هو من اعظم اسباب دخولهم في, في الدين وانظر وانظر الى تاريخ المسلمين ما من بلد غلب عليه الا دخل الناسه ليسن ضعيقه وما خرج منه الا اشد مما يخنق الضرس غير انسان انظر الى المذابح الهائله التي ارتكبت في الاندلس لكي يقتنع المسلمون من هناك يكادوا وكان نسولينهم وانظر الى ما يدري في بلادنا في درا في البوسنا وهرسيتو الاندنيا وقسوق والشيشان والاغربين وتشرب فعلا مع ان هذه بلاد كانت منذ ازمنه ليست بالكبيره يعني ما يقل من خمس قرون كثير منها دخل كان على غير الافنان ودخلوا في الاسلام منذ اقائل من خمس قرون او ما ذلك على الفتوحات العثمانيه في اوروبا وفي غيرها فسبحان الله يعني سقوط دوله الاسلام في الاندلس استغرق اكثر من 5 قرون يعني من بدايه الانهيار منذ يعني انت تفكك الدوله في الاندلس الى يعني سنه 800 من الهجره 850 من الهجره تقريبا عندما تخلصت هذه الدوله الدوله الاسلاميه في الاندلس واضطرت بعد ذلك نحو 100 او 200 نفر 20 في تعريب الخلق تقريبا طوايعا لكي يندمجوا في الدين الاسلامي ظاهرا وباطنا هاجر من هاجر وقتل من قتل ولا حول ولا قوه الا بالله الغرض المقصود ان الناس بالفعل اذا انتصر المسلمون عليهم كان ذلك خيرا لهم واذا انتصر الاعداء كان شرا لهم ان اعظم يعني عقاب لليهود والمصارى والمشركين ان ينتصروا على الناس هم في كثير من المسلمون ده يعني ده نجد لهم وفي الحقيقه انهم يعني طمعه على القلوب فلا يؤمنون حتى يروا العذاب عليهم الله يعذبه الله ورسوله ان يعافيه المسلمين من بلائهم لكن هم لم يروا الحقه الا اذا ظهر الاسلام عليهم اكثرهم كل ما دروا ينسدل الحجه لان الشهوات هذه تعمي القلوب ولا يدرون وهم مستمرون تادرون في الشهوات بطريقه فظيعه غير محتمله يعني ينتقلون من شهوه الى شهوه خمر الى سكر اخر من نوع اخر لكي تضل البشريه في غفله الى ان ياتي الموت فجاه ثم يلقى هذه الكائنات يعني كانها في مدار ولا حول ولا قوه الا بالله الله عز وجل افترض الرحمة تعالى يعني أومة الإسلام أن تنسرها ومعرفنك إلا رحمة للعالمين قال تعالى فإن انتهوا أي عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ثلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين نعم تاريخ متكرر سنة ماضية لله عز وجل مضت في أن العاقبة للمتقين وان لا عدوان الا على الظالمين وان الهزيمه الناحقه لبدا تنزل لاعداء الدين وان يعودوا الى الكفر ينتهوا عن الكفر والشرك يوفر لهم ما قد تلف لان الاسلام يذب ما قبله وان يعودوا اليه او يستمروا عليه فقد مضت سنه الاولين فهذا تهديد ووعيد كما انه وعد لاهل الايمان ادرسوا التاريخ جيدا لتوقين بان هذا الدين لا يموت لا يمكن وطائفه الحق لا تموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا تزدر طائفة من المتع الحق ظاهرين لا ظلهم من قرفهم أقدرهم حتى تقوم ستها <استخداره> قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوها أولئي الكفار بوطف الكفر قاتلوهم من أجل أنهم كفار لا من أجل أنهم انتهكوا أسعى خروة المسلمين أو أخذوا بلادهم أو استغلوا ثرواتهم أو أنهم وقاتلوا عاشوهم في ظروف صادية صعبة وقاتلوهم وقاتلوا الكرثار حتى لا تكون فتنة لن يتوقف هذا الأمر الشري إلا بزوار الشرك الظاهر من على وجهه أن لا يكون هناك شرك غالب ويفرض الضلال والكفر على الخلق ويكون الدين كله لله العباده تكون لله فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله فقد وجب القتال حتى يكون الدين كله لله والله لا نفتحي من كلام ربنا سبحانه وتعالى كما يفتحي المنهزمون مفتيا امام هجوم المستشرقين حتى يحرفوا الدين وفي مرحله ضعفهم وهوانهم لا حتى لو عدنا على اقتناع بهذا الامر في الوقت الحاضر فليضل هذا الاعتقاد هذا الكلام من كلام الله عز وجل فلتظن هذه الآيات واضحه الدلاله بينه كما قلت لك حتى يعمل بها من يخطئها من اهل الايمان وسوف يوجد باذن الله تبارك وتعالى بل هو موجود لا ينقطع من الارض بالكليه بل لا يزال من يقاتل عن هذا الدين كما بين النبي عليه الصلاه والسلام قال فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير ترغيب وترهيب فإن انتهوا ان الشرك في ظاهرا وباطلا فالله بما يعلم ورسول سوف يجاديهم عليه وان كانوا انتهوا ظاهرا دون الباطن فالله بما يعلم بسيط ومطريع عليهم سوف يجاديهم بما صنعوا وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فراء يتوكل المؤمنون على مولا يتولى امرهم ولا نصير يتولى نصرهم الا الله نعم المولى ونعم النصير وقال تعالى فإذا سالخ الأشر الحرم فقاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا السبب لهم إن الله رفوه ورحيم الأشر الحرم على قول الأكثر للمشهورة التي بينها نبي صلى الله عليه وسلم ذو القعدة وذو الحد ومحرم ورجد مضر والقول الثاني أنها الأشر التي جعلت مهلة للسكين من العاشر من الحجه سنه تسع الى العاشر من ربيع اربع اشهر ليقولوا هذا ليس في المرض اربع اشهر اشهر التكبير الاربعه التي هي الى المحرم والمصفر ثم, ثم ربيع الاول ثم ربيع الاخر الى العاشر من ربيع الاخر يقول هذا فجن طيب واستحيق ما عليه جمهور السلف في ان الاشهر الحرم اذا اطلقت بالتعريف فهي الاشهر الحرم الاربعه فإذا انتهت فقتلوا المسلكين حيث وجدتموهم في كل مكان حيث وجدتموهم هذا نسيع العموم وخذوهم وحصروهم أنتم تبدأونهم بالكفار هذا قتال الطلب بلا نزاع بين أحد من أهل العلم بالتفسير أو الفقر هذا مما لا خلف فيه لأن هذا مقلوب أننا نحن حاصل الكفار وفي كل مكان ليست فقط في جريز العرب ولا في مرأة قال وقعدوا لهم كل مرصب نترصد دين في كل مكان ما أمكن المسلمين بك قال فإن تابوا وإن رجعوا الشريك للتوحيد وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اتثلوا شرائع الإثنان فإن فقلوا سبيلهم إن الله هو عين وغير ذلك في الآيات في البقرة وآل عمران والنتاء والأنفال والتوبة والقتال والحديد واستقص غيرها وقال صلى الله عليه وسلم أولت أن أقاتل النهاية حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله زين ليست الغايه تحليل الغاز العرب مثلا للانتفاع الاقتصادي زي ما بيقولوا في الكتب التاريخيه المدوره ولا ما يقولوا يقولوا ان ماذا خرج خرج العرب من جزر العرب لان ده فقيره الموارد والبلاد اللي في حواليهم كثيره الموارد اعوذ بالله تزوير والله العظيم انهم يزوروا من الحروب الفتوحات الاسلاميه عشان عايزين فلوس عايزين الارض الخصبه عايزين الحياه الرخاء سبحان الله لما طلعت عليهم كانوا يقولوا ايه كانوا بيقولوا يلبس عمر الثوب المرقع رضي الله عنه رضي الله عنه كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امرت ان اخات من حتى اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك اعصم مني دماءهم واموالهم الا بحق الاتيان وحساب الله هذا الحديث الصحيح لو ذهبنا نذكر ايات الجهاد واحاديثه لطلنا فصل ايات هذا الموضوع يقول هذا كما كان كما كلف صلى الله عليه وسلم بجنده الطاع امته والمستجيبون له قد كلفوا بذلك اي الذي كلف به في نص الكتاب في نص القران وهو وفي نص في نص الكتاب يوسف اي بذلك كما قال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين معه اشد على الكفار رحماه بينهم تراهم ركعوا سجدا اي تكون فضلا من الله عز وجل شداء وعلى تفرض شداء الكفار فينا كما ذكرنا رحمه البشريه ده. الكفار دول الكفار الذين لهم قوه وغلبه ودوله قائمه ماروا خبيث ينشروا المرض في اجزاء الارض مثل جسد الانسان تم لي وان استئصاله هو الواجب ولو نظرت الى من استؤصل من الكفار بالنسبه الى من انتفع من الاسلام حتى ممن بقي كافرا لو رحت هذه الضبائبه لا تكاد يعني يعني يقتلوا اسروها في في في الحروب الكبرى التي وقعت في زماننا ربما في حرب واحده يقتلوا من الناس الملايين اضعاف اضعاف اضعاف عشرات الاضعاف مئات الاضعاف من قتلوا في كل حروب المسلمين الجهاديه لفتح بلاد تاخذ الحرب العالميه الثانيه التي كانت مدربه اهواء فقط للاوروبيين في بينهم بعض بعضهم بعضا وتفاخرهم على بعضهم جرب العالم الى حرب عالميه النفط البشر 50 مليون من القتل فتها والله العظيم فتها الى ودمار في كل ارجاء الارض من اجل ماذا من اجل الشهوات الدميه ثم بعد ذلك صاروا هم شركاء في هذه الحقيقه الدنيئه هذه المانيا اللي هي دوخه الدنيا وادي اوروبا وامريكا انتصروا على ايه بقى وممكن يعملوا ايه حد يقدر يقول لي حرب ما تاني يا جدعان عشان ايه ما لهاش معنى والله عشان هتلر فرقه دماغ ان هو عايز الارض اللي كلها ولا لا يبقى البشر يومحوا بالملي 50 مليون انسان شوفوا التطرف قتلوا كام لما دخلوا بغداد ده, ده, ده اثناء ده المسلمين تلاقي عدد القتلى شوفوا غزو غزوات الكبرى يعني غزوه بدر كان 70 نفر تقريبا غزوه احد 13 والمسلمين تابعين وغزوه الخندق اي حاجه ما خصش غدا غزوه الفتح احاد ايضا و يعني يهود بني قريظه الواقع ان هم مش ناتفينها ابدا 600 600 مقاتل قتلوا في في غزوه بني قريظه خيبر كان ايضا اقل من ذلك لانهم معظمها فتح ايه بنزولهم ويحني التر يعني معظم حروب المسلمين ما اتجمعوش التي استقر بها الاقتلاء ده حاجه لا تصدق فتحات الاخرى كلها اعداد محدوده جدا ايوه اذا دي بقى رحمه بالبشريه ولا ولا تركه الدمار الذي التي تعيشه الايام لا والله اعلم والله اعلم فعلا استدعا الكثار هذه رحمه من الله عز وجل بالجميع قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينكم فسوف ياتي الله بقوم يحبونهم ويحبوننا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وراء يخافون لوم تلاهم ولا تقبلها وبعدها ولو لم يكن في ذلك إلا قول رب عبد جل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فأقتلون ويقتلون وعظم عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن ومن أوفى بأهدهن الله فاستبشروا ببيئكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم و لم يكن الا هذه الايه لكانت هذه الايه كافيه في نعش القلوب انعاشها احياها من رقدتها وتهييل النفوس وتشويقها وحملها على تلك البياعات الواضحه التي لا خاطر لها لا مفيد لها لا يمكن ان تقدر بثمن ولا يحيط ايضا بفضلها والله المستغيث رجل قال نكتة فيها استهزاء سافل بعد شعائر اسلام في مسجد صغير كان بينت المنتدبين فلما بنوا بجواليهم المنزل كبيرا صخم نهده مصدوم ولهو الملعب كبير فاخذ النادي على الملعب المسجد... النادي على الملعب الصغير اقترب دون وضوح على حكمه والله انا شفت طلال مبين ولكن التك يعني التكفير هنا محتمل يعني لا يجب ان نقول به او لا لانه ممكن يكون استهزاء بمنفع على بالك السخريه منفع على بالك خيط العالم ليست كفرا من فجر من المله انما هي بدعه تشبه بالكفار ولكن كفر المخل من لابد من عباده غير الله وهذا لا يعبد هذيك القماشه تام بالاستقضيه والاستقامه ودارت عرضه العقل والنقل يعني كتب الشباب ده بده على الثلاثه يتطلب العلم المتقدم نعم اما المبتدئ يتطلب العلم يعني اظنه يحتاج الى غيرها الادله ما فيها اكثر يعني الكتب التي فيها ادله من كتاب والسنه اهم وانفع خصوصا ان معظم بدا الثلاثه قد نتشر رؤيه من ربهم حق في الاخره لانا نراه عز وجل نورا يوما تمام امن الره بصفاته الذاتيه نراه بلا كيفيه السؤال عن اننا نراه بصفاته مثل العينين ولدينه القدم نحن يكشف الله عن ثقل بلا شك نرا وجهه عز وجل ونراه وجها وذو جل ونرى ان نراه بلا كيفيه وانا لن اقول ان الله نور نورا فقط لا نقول ان الله سبحانه وتعالى يرى في الاثره الذي راى النور رسمه انوار الحجاب لكن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوماً خياماً يرون نور وجهه أم الوجه هل يصيح أن نقول لأن الله عزيلاً لمستوى العرش تلأمن الزهن عن, عن المواسطة والاحتقرار وعن التمكن والحلول والانتقاد هناك ألفاظ نعم ورد نفيها عن التلف مثل المواسطة والحلول وهناك ألفاظ لم ترد ويمكن أن يتعملوا ألفاظ مجملة فإذا أطلقت أو همت نفي الصفة أصلاً فالاستقر والتمكن والانتقال هذه لم يعد التمترج إثباته لنا نفيا ومن الثالث ومن كان فيها نظر يعني من قال إن من ألفاء من كتير الاتواء الاستقرار من مستوى الارش الاستقر لكن لا نرتضيها لعدم صحتها لغة وعدم ثبوتها من أحد من الصحابة رجل الله عنه هل من صفات الله الكريالية المقر والاستهداء والانتقام لابد أن تقيم فهي فالله خير الماكرين وهو يستهدئ بالمنافقين وينتقم من المجرمين لا تذكرها مطلقا هي من الصفات الفعليه لكن لابد ان تذكر مقيده فاما ان اطلقها بهذه الصفه يؤدي الى ايهام النقص واشتقاق الاسماء يمكن ان تشتق اسماء بالتقييد فخير ما تريد اشتقاق اسم والله مستهزئ بالكافرين منتقم من المجرمين اذا قلتها مقيده لم يضرهم اما ان تقول ناكر ومستهزئ ومنتقم فقط فهذا كلام باطل لا يرضى وليس هذا بناء على صحه الاشتقاق من عدمه ولكن بناء على التقييد والاطلاق الذي ورد اذا ورد مقيدا يزج بمقيدا سواء كان باسمه للفعل لو ورد مطلقا يقال مطلقا زي السماء والبصير الحي القيوم حديث اذا سالت فاسال الله ان قاله نبي مصور بن عباس وقال لصاحبيه الذي اتاه بوضوئه ثلني او لك حاجه فقال اتلكم مرافقه فكن في الجنه فكيف سنجمع بينهما السؤال سؤال تضرع الى الله عز وجل سؤال الانكسار لا اله الا لله سبحانه وتعالى واما هذا فمقصوده بثلني او لك حاجه من في مقدورك ومقصود الصحابه نسالك ان تدر لنا بذلك ولذلك او دلنا على السبيل الى ذلك فمرافقتك في الجنه ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم سيبه بانكار وقال الصحابي قال اعنني ان نسلك بكفر السمك فليت المخصوطين يسألونه لأنه هو يعطيهم بل لأنه هو يرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الطريق المصري إلى ذلك وهذا في الحقيقة سؤال استرشاد جاي سؤال المستفجي المفتين سؤال المستفجي المفتين نقول له إذا سألت فسأل الله يبقى حرام نفسها له العلم نقول له لا بحد شيء الحد قال لحد يستفجي لذا سؤال والسؤال غير الله لا يوجد سؤال الإعطاء سؤال الاتكان والذل هو الذي لا يكون إلا بالله